Ja lili, ja leli شجر وقل ولا سوائل الودان تحت مأهال أيام بنشرب عن قل ويام بنشرب خل ويام ننام على الفراش ويام ننام في الطل ويام بتحكم على بنشرب عسل ويام بنشرب خل ويام بتحكم على ابن الأصير لنزل أنا روحت ليش عالم قلبه في الهموم صنطر رمى الكتاب من يمينه والتفت قلب من عشر النذل بعد الغندرات. انظر انزلت دانا دانا دانا فرشت لطيري شلشة للحرير والفل هلا وطيري وعاسر مصدرت انحل طلعت ادور على طيري نهاري مرار قال لي بصفه الصراح وقال لي بتعمل ايه يا جدع انت قلت بدور على شخصي اللي طيرك راح غير قابل لا داعينا مني انهار لما ما بذور على طيري قال لا وهاتف وقالي وقالي بتعمل ايه يا جداع انت قلت بذور على طيري قال لي طيرك راح ضميات تشفي صرفت كفي على كفي وقل Må ta upp mig, när jag drar ut mig. I sekretet i mina händer och lämmer mig. Alla Det är inte så att jag är